اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد وانت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد وانت قيوم السماوات والارض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبعنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيق حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مخضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعب والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك حق اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول وفوق ما نقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت ربي من شيء بعد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نحن بك وإليك توجهنا إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار إلهنا ومولانا وخالقنا إلهنا ومولانا وخالقنا نحن عبادك الفقراء إليك نحن الأذلاء أبناء الأذلاء أبناء الفقراء نحن الضعفاء مددنا إليك أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيمة والخسران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وَثَبِّتْ عَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ وَسَتَرَ الْقَبِيْحِ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلِ وَسَتَرَ الْقَبِيْحِ يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَئِرَةِ وَلَا يَحْتِكُ الْسِتْرِ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 يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا يا سيدنا ومولانا وخالقنا ومالك رقنا يا الله ما ظل من ناداك يا الله ما خاب من رجاك يا الله انا اجمعي وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده ابدا يا ارحم الراحمين اللهم ارض عنا وعلى السامعين اللهم ارض عنا وعن السامعين اللهم تجاوز عنا يا رحمة الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ بريضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثليت على نفسك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف اللهم إنك عفوهم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمانا ومشايخنا وولا تامرنا ومن لهم فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم يا إلهنا ويا مولانا اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم من مات منهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والبسحة والسرور اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكاً وطيباً يا أرحم الراحمين اللهم أرحمهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل من وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكرا وبرا ويحسانا يا رحم الراحمين نعوذ بوجهك الكريم أن يعذب نعوذ بوجهك الكريم أن يعذب اللهم إنا اللهم إنا استودعناك كعبنا وأمهاتنا اللهم إن استودعناك آبانا فاتنا اللهم أسكنهم الجنان يا رحم الراحمين واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا رحم الراحمين أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم, خواطرهم أعطيهم ما أملوا وسألوا مد لهم في أعمارهم على طاعتك اللهم لا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 ولا أي من إلا زوجته ولا أي من إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا مسحورا إلا فككت سحرا الله حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحران المسحورين اللهم حل السحران المسحور برحمتك يا ارحم الراحمين <تصفيق> اللهم لعن كل ساحر وساحرة اللهم لعن كل ساحر وساحرة اللهم هل كل ساحر وساحرة اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائلين وحسد الحاسدين يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم اللهم رحمتك نرجو اللهم جنتك نرجو اللهم جنتك نرجو يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبدالعزيز بن صالح الزهراني